القرض ويسمى السلف وهو ان يعطي المرء صاحبه المستقرض شيئا ينتفع به ويعيد مثله يعيد مثله يلزم ان يكون مثليا وهو ثابت بالسنة وللاجمع وهو مستحب للمقرض وجائز للمقترض عند الحاجه اذا نوى السداد ويحرم على المرء ان ياخذ المال بغير نيه السداد وينبغي أن يعرف صاحبه بحاله إذا كان يستطيع السداد خلال أيام معينة فبها وإلا فلا يخش صاحبه يأخذ من المال بنية سداده خلال أسبوع أو شهر ونحوه وهو يعرف من حاله انه لا يستطيع السداد ولا يسدد فيكون في هذا غش لصاحبه يأخذ ماله وهو لا ينوي سداده قريبا او يعرف من حاله انه لا يستطيع السداد فلا يجوز له ذلك وللمقرب بهذا أجر لأنه يوسع على أخيه المسلم بهذا القرض ويعود إليه ماله وستأتي الأحاديث الوالدة في هذا إن شاء الله نعم ويسمى سلفا واجمع المسلمون على جوازه واستحبابه للمقرب اجمع المسلمون على جوازه كما هو وارد في السنه في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى ابو رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف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 فيها إلا خيارا رباعيا فقال اعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاءا رواه مسلم فدل هذا الحديث الصحيح على أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض وأن الاستقراض ليس فيه دناعة أو كراهية لأنه لو كان فيه ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن ذلك ودل على أنه يجوز أن يستسلف حيوانا استسلف بكرا بعيرا وليس السلف خاص في الدراهم والدنانير او الحبوب او التمار او السمار بل في كل شيء يمكن ان يعرف او يكون له مثلي ودل على ان المرأة اذا قضى اكثر مما اعطي من غير الشرط لذلك أن هذا حسن ويمدح به المرء بخلاف ما إذا كان ذلك شرطا فلا يجوز. يقول أقرضك مثلا مئة ريال على أن تسلمني مئة وعشرين أو مئة وعشرة أو مئة وخمسة هذا محرم ولا يجوز لأنه ربا. وكل قرض جر نفعا فهو ربا لكن اذا استقرضت من شخص مئة مثلا ثم اردت سداده فكان عندك بيدك نقد متوفر وانت في سعة واردت ان تكافئ صاحبك فاعطيته مئة وعشرة بلا شرط ولا اتفاق فذلك حسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابا رافع أن يعطي الرجل خيرا من بكره الذي أعطاه خيرا من بعيره وامتدح صلى الله عليه وسلم من يقضي قضاء حسنا نعم وروا ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة رواه ابن ماجه وهو مستحب للمقرض يعني مستحب في حق المقرض وليس مستحبا في حق المقترض ومن يستعذف يعفه الله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 ثواب قرضين يعادل ثواب صدقة واحدة لهذا الحديث دل على ان الصدقة افضل من القرض وسياتينا حديث اخر يدل على ان القرض افضل من الصدقة نعم ويصح بلفظ القرض وبكل لفظ يؤدي معناه نحو أن يقول ملكتك هذا على أن ترد بدله فإن لم يذكر البدل فهو هبه ويصح بلفظ القرض وبكل لفظ يؤدي معناه نحو أن يقول ملكتك هذا على أن ترد بدله أو اعطيك هذا على أن ترد بدله أو خذ هذه الدراهم ورد بدلها متى شئت او نحو ذلك فان لم يذكر البدل فهوهبه اذا اعطاه وقال خل هذه وسكت ثم جاءه بعد شهر او شهرين يقول رد علي القرض قال لا يا اخي ما قرضت لي انت اعطيتني عطية وانا ما طلبت منك قرض وانما اعطيتني اعتبر هبه ما ما قال له ترد بدله إلا ان كان المقترض قال اعطني كذا وأرده عليك ورد عليك بدله لو لم يقل المقرض شيئا والحديث في فضل القرض يقول انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت ليلة اسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر. فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال لأن السائل يسأل وعنده. والمستقرض لا يستقرض الا من حاجه رواه ابن ماجه كالحديث السابق الذي رواه عبد الله بن مسعود بروايه ابن ماجه رحمه الله فهذا الحديث دل على ان القرض افضل من الصدقه يقول لان الصدقه المرء يسال عنده عنده شيء ما يكفيه فيسال اعطيه او رده لكن الغالب ان المستقر ما يستقر الا وهو في حاجة فلذا كان القرض في هذا الحديث افضل من الصدقة نعم. واذا اختلف فالقول قول المملك لان الظاهر معه لان التمليك بغير عوض هبه ويثبت الملك فيه فاذا اختلف اذا اختلف المقرض والمستقر يقول المقرض انا اقرضتك ويقول المستقر انت اعطيتني وهبتني فالقول قول المملك يعني المعطى المستقر لان التمليك بغير عوض هبه هذا هو لانه بغير مثلا ذكر للعوض ورد البدل يكون هبا نعم ويثبت ويثبت الملك في القرض بالقبض لانه عقد يقف التصرف فيه على القبض فوقف الملك عليه كالهبه ولا خيار فيه لان المقرض دخل على بصيره ان الحظ لغيره فهو كالواهب ويثبت الملك في القرض بالقبض ولا خيار فيها يثبت بالقبض فمثلا المستقر طلب من صاحبه ان يقرضه فاعطاه القرض المقترض تملك هذا المبلغ الان ثبت ملكه عليه واصبح في ملكه يتصرف فيه ان شاء وحده وان شاء سدد به دينه وان شاء صرفه ان كان نقدا هو حر التصرف فيه ولا يملك المقترض المقرض ما يملك الرجوع لانه من الاصل دخل في القرض على ان الحظ لغيره وليس له خيار في الرجوع وانما ثبت المبلغ في ذمه المستقرض والمبلغ المنقود حاليا اصبح في ملك المقترض ما يملك بالرد علي ما يملك لانه اعطاه اياه قرض وقلبه اصبح في ملكه لو قال رد علي قرضي يقول خيرا ان شاء الله اعطني دراهمي هذه يقول لا هذه وصلت في ملكي وانا اتصرف فيها لكن اعطيك غيرها لانه بمجرد استلامه اياها تكون في ملكه وذات لا خيار له المقترب هو الذي له الخيار بامكانه ان يرد القرد يقول الحمد لله حصل اتصال تلفوني او كذا او كذا او كذا جاء من عنده دراهمي واستغلت عن القرض خذ دراهمك فيردها لكن المقرض ما يملكه الرد علي دراهمي لانه مجرد ما يعطيها صاحبه تكون في ذمته ولا يقول هذه دراهمي بعينها فانا حق بها نقول لا دراهم دراهمك انتقلت منك الى صاحبك الذي اعطيتها اياه باختيارك نعم ويصيح شرط الرهن فيه ومعنى دخل على بصيره ان الحظ لغيره يعني اصلا هو داخل ما دخل في موضوع تكسب او ربح دخل ليحسن الى غيره ويعرف انه لا مصلحه له في هذا القرض وان المصلحه لغيره فلا يملك الرجوع نعم ويصيح شرط الرهن فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه على شعير أخذه لأهله متفق عليه ويصح شرط الرهن فيه يقول نعم أنا اقرضك يا أخي ألف ريال أو أقل أو أكثر لكن أخشى أنتم تماطلني اعطني رهن قال مثلا خذ هذا الكتاب أو هذه السجادة أو كذا أو كذا رهنا حتى أسددك وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي أوصع من شعير لأهله والقيمة حاله، وما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم نقد فقال ما أعطيك إلا تنقدني وإذا لم تنقدني فلا أبيت إلا برهن فرهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند اليهود وهذا تشريع منه صلى الله عليه وسلم واخذ منه فوائد عظيمه جواز الرهن جواز اولا البيع والشراء مع اليهود وشراء ما عندهم مثلا وان كان مدخاله ما يدرى عنه من حلال او حرام ثم إن الرهن آلات الحرب عند الأعداء لا فئ بها لأنه رهنه إياها على مبلغ عنده فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى لليهودي الدرع رهنا عنده وهكذا فيها فوائد عظيمة تؤخذ في دراسة هذا الحديث لأن هذا الحديث في البيع نعم وان شرط فيه الاجل لم يتاجل ووقع حالا وان شرط احدهما الاجل ما ثبت لان الاصل في القرض الحلول لو قال نعم يا اخي انا اقرضك لكن شرط يكون الاجل مثلا شهر ما يثبت على الشرط او مثلا يقول المقترر يا أخي أنا أريد قرض لكن أخشى أنك غدا أو بعد غدا تلاحقني تقول أعطني حقي وأنا الآن ما بدي شيء فأنا أشترط عليك أنك تمهلني في هذا القرض لمدة ستة أشهر فاشترط علي ستة أشهر ثم بدأ للمقرب بعد ستة أيام أن يقول يا أخي رد علي قرضي يقول يا أخي أنا شرطت عليك ستة أشهر هل يثبت الشرط لا ما يثبت لأنه حال الاصل فيه الحلول يجوز أن يقرضه إياها على أساس لمدة ستة أشهر فإذا كان بعد يوم أو يومين جاء هو قال يا أخي رد علي قرضي أنا مثلك الآن في حاجة ما يسى إلى قرضي إلى مالي فأعطي لي إياه ان أن يرده علي لأن القرض لا يتأجل، نعم، لأن التأجيل في الحال عدة وتبرع فلا يلزمك تأجيل العارية، لأن أصل القرض حال والتأجيل فيه عدة وتبرع لا يلزم الإنسان أن يفي به. الوعد ما يلزم الإنسان أن يفي به يقول خذ هذا القرض وأنا أمهلك شهر ثم بدأ له أن يطالب بالقرض بعد يومين ما يقول أنت أمهلتني شهر يقول نعم أنا أمهلتك شهر لكن هذا وعد كنت توقع اني ما أحتاج المبلغ لكن الآن أنا في حاجة ماسه ما الى القرض الذي أعطيتك لأني إما أن أسدد وإما أن أدخل السجن فأنت أعطني قرضي حتى أسدد وأسلم من السجن نعم فتأجيل العاريه مثل العاريه بالضبط مثلا قال له اعرني هذا الكتاب ولتعلم باني اريد يكون عندي شهر حتى انتهي من الامتحان اعرني اياه شهر فاعاره اياه فبعد ثلاثه ايام جاءه وقال اعطني كتابي قال الم تعره اياه قال بلى قال الم تمهلني شهر قال بلى لكني عدلت انا في حاجه الى كتابي فهل يلزم تاخير العاريه للمده التي وعده ان يعيره اياها لا ما يلزم لان اصل اعطائه هي تبرع وفضل واحسان فما يلزم فيه التأجيل نعم. ولو أقرضه تفاريق ثم طالبه به جملة لزم المقترض ذلك لما قلناه وإن أقرضه تفاريق قال يا أخي اقرضني عشرة ريالات فأقرضه ثم جاءه مرة أخرى قال اقرضني يا أخي خمسة ريالات فأعطاه خمسة ثم بعد مدة جاءه وقال يا أخي أقربني عشرين ريال فأعطاه وصارت خمسة أربعين ثم بعد فترة جاءه وقال أقربني خمسة ريالات فأقربه خمسة فصارت خمسين ريال فجاءه المقرف بعد يوم أو يومين قال أعطني الخمسين قال يا أخي ما استطيع وأنت أقربتني تفاريق خمسة عشر وعشر وعشرين قال صح أقرضتك لكن أنا في حاجة إلى الخمسين الآن ولا يقضي حاجتي إلا الخمسين فاجمعها لي فهل يلزمه أن يسجد الخمسين وقد أخذها على خمسة وعشرة نعم يلزمه إن أقرضه تفاريق وطالبها بها جملة لزمه سدادها نعم فإن أراد المقرض الرجوع في عين ماله وبذل المقترض مثله وبدل المقترض مثله فالقول قول المقترض لان الملك قد زال عن العين بعوض فاشبه البيع اللازم فإن اراد المقترض الرجوع في عين ماله نعرف ان القرض يختلف عن العاريه وانما قال هو مثل العاريه في موضوع التاجيل وان العاريه شيء والقرض شيء آخر العارية يعير هذا الكتاب أو هذا اللباس أو هذا المركوب يقضي عليه حاجته ثم يرده هذا عارية وسيأتي والقرض يعطيه الشيء يتملكه على أن يرد مثله فإن أراد المقرض الرجوع في عين ماله المقترض اقترض مئة ريال فوضعها المقترض في جيبه فجاءه الرجل بعد يوم او يومين والقرض معه في جيبه فقال له رد علي دراهمي قال لا اعطيك خيرها هذه ملكي او اقرضه بعيرا مثلا فجاءه بعد يوم أو يومين أو عشرة أيام قال رد علي القرض أنا اقرضتك بعير رد علي أنا في حاجة إليه قال لا يا أخي بعيرك أصبح ملكي لأنك أنت أعطيت اياه قرضا باختيارك وموافقتك فأنا أرد عليك بدله قال لا أنا لا أريد إلا بعيري فتخاصم إليك فماذا أنت قائم تقول أنت أيها المقرض بعيرك في ذمة الرجل يعطيك أي بعير شاء شرط المواصفات ما ينقص عن بعيرك لكن بعيرك الآن أصبح في ملك الرجل يتصرف فيه لأنك أعطيته إياه قرضا على أن يرد بدله ما أعطيته عارية إذا أعطيته عارية يقضي عليه حاجته ثم يرده نعم العارية ما يغيرها لكن القرض لا أعطيته إياه يقضي يتصرف فيه يبيعه فاذا اراد ان يسددك يشتري لك بعيرا مثله نعم وان اراد المقترض رد عين المال لازم المقرض قبوله لانه بصفة حقه فلازمه قبوله كما لو دفع اليه المثل فإن أراد المقترب رد عين المال يعني كأن الرأي والحكم والقول قول المقترب إذا أراد المقترب رد عين المال المقترب اقترب بكرا مثلا على أن يرد بدله بعد أسبوع أو بعد شهر جاء بنفس البكر فقال هذا القرض الذي أعطيتني قال لا يا أخي هذا بعير نفسه وأنا بعير ما أريده ما أقربتك إياه إلا وأنا أريد التخلص منه فأنت شر لي بدله يا أخي فقال لا يا أخي هذا نفسه وهو نفس الصفة التي اتفقنا عليها فهو عينه وأنت ما شردت علي زيادة لو شردت علي زيادة ما قبلتنا لأنه ربا فيلزم المقرض ان يقبل عين ماله الا ان كان قد تعيب او نقص فيرد مثله اما ان كان بحاله فيلزمه قبوله نعم يكفي لازم المقرض قبوله لأنه بصفة حقه فلازمه قبوله كما لو دفع إليه المثل لأنه لو أراد المثل فإنه سيبحث عن أقرب شيء إليه دام أنه هو ممكن فهو أولى من أن يبحث عن غيره والله أعلم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 يقول السائل هل يجوز للرجل أن يرقى بالقرآن على المرأة المريضة نعم يجوز للرجل أن يرقى بالقرآن المرأة المريضة فإن كان اجنبي فلا يمسها ولا يمسك لا بيدها ولا برجلها ولا يمس مكان الالم لانه لا يترتب على هذا المس مصلحه ولا يلزم منه الرؤيه اذا كانت اجنبيه بخلاف الطبيب فالطبيب له ان يمس ما تدعو إليه الحاجة وينظر ما تدعو إليه الحاجة لأنه تختلف الحال المريض إذا عرض نفسه على الطبيب لا بد أن يرى الطبيب المرض ونوع الألم فيلتمس له العناج وقد يتطلب الأمر مس الموقع الذي فيه الألم ونحو ذلك بخلاف الراقي فالراقي لا يلزم منه مس ولا يلزم منه رؤية وإنما الراقي ينفخ يقرأ القرآن وينفخ خلافا لما يتوهمه بعض الناس جهلا أن الراقي يضع يده على مكان الألم هذا ما يصح ولا يجوز لأنه ما يترتب على هذا مصلحه بخلاف الطبيب فالطبيب نعم فيه مصلحة إذا مس مكان العلم يعرف أما الراقي فهم همته يقرأ ويدعو الله ولا يمس ولا يرى فوضم بعض الناس جهلا أن الراقي مثل الطبيب أو قد يقال انه اولى منه لأن الراقي قد يكون قارئ أو طالب علم او نحو ذلك مثلا فهو مؤتمن على المرأة اكثر من اعتماد الطبيب وليس الامر كذلك وليس هنا محل ائتمان او نحو ذلك وانما لان لكل شخص لكل انسان مهمه فالقارئ يقرأ وينفخ بقراءته